وَأَنَّ مَن دَخَلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِحُسْنَا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَى فَأَنذِرُوهُمْ نَارًا الله لا يصلها إلا الأشقا الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقا الذي يؤتي ما له يتزكى وما ل عنده من نعمة تجازى إِلَّا ابتغاء وجه ربه الْأَعْلَى ولسوف يرضى